ثمانية، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هو يكتب هي تكتب أنت تكتب أنت تكتبين أنا أكتب